Seyyolü sufha, u min an nas ma, valla hum an qibletihim, latti kanu alayha. Seyyolü sufha, u من الناس ما ولاهم عن قبلتهم الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن سيقول السفهاء من الناس ما وَلَهُمْ عَنْ طِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. سيقول السفهاء من الناس ما وَلَهُمْ عَنْ طِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن Seyyolü sufah, u min alnasıma, valla hum an qibletihim, latti kanu alayha. Seyyolü sufah, u Seyyolü sufha, u min an nas ma, vallahum an qibletiimüllati kano alayha. Seyyolü sufha, u min an nas سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قبلتهم التي كانوا عليها.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 يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قل لله المشرق والمغرب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 Sayılul Sufah, Umin al Nas ma wal lahum an qibletihim, Lati kanu alayha. Qulillahim Mashrqu wal Maghrb, أمتوا وستطل تكون شهداء على الناس وَيَكُونَ الرسول عليكم شهيدا، وكذلك جعلناكم أمتوا وستطل تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا.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 وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وكذلك جعلناكم امة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 Vakalarak jälna kum ummete ve sıtlı tekonuş şehada ağalet nasi ve yakon alılsud alaykum şehida.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 انقلب على عقبيه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه Vama jəl-n al-qiblet al-leti kuntu al-ihaa illa l-nâl-ma mey yettb-ğ al-rasûl Yüce Allah, kiminin kalbi Allah'ın kalbini taklit edenin kalbini taklit edenin kalbini taklit edenin kalbini taklit edenin kalbini taklit Vama jaln al qibaleti kuntu alayha illa l n alem mey yatabg R sul m mey yin من يتبع الرسول من مين على عقيبه وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من مين على عقيبه وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ التي كنت عليها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كنت عليها إِلَّا لِنَعْلَمَ من Yüce Allah, kimin Rabbi olursa onu kutsarız. Allah, kimin Rabbi olursa onu kutsarız. Allah, kimin Rabbi olursa onu kutsarız. Allah,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 Vama jəl-n al-qiblet al-leti kuntu alayha illa l-nâl-memeyi tâb-ı-rsûl mîm memeyi n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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وإن عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِن كانتََت لك كبيرَةً إللاا على الذيينَ هَدَ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِن كانتََت لك بَةً إللاا على الذيينَ هَدَ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا على الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وإن عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ Vema kan Allah liyuziğe imanekum. Inna Allah bin nasil rauf al rahim. Vema kan Allah liyuziğe imanekum. Inna Allah bin وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بناس لراو ف الرحيم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بناس لراو ف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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف الرحيم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 Vema kan Allah liyuziğe imanekum. Inna Allah bin nasil rauf al rahim. Vema kan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 يتبع الرسول من من قلب على عقبه وإن كانت لكبرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بن بسم الله الرحيم وكذلك جعلناكم امه وسطه لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بناس لراو ف وَكَذَلِكَ وكذلك جعلناكم أمّة وسَطَلْتَكُونُ شهّاداً أَعْلَنَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً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 وَمَا كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن ولينك قبلة ترضها. في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 قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن ولينك قبلة ترضها. قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلن ولينك قبلة ترضها.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 قد نرَت قلبا وجهك في السماء، فلن ولينك قبلة ترضها، فوَلِ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوهَكُمْ شَطْرَ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ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 فَوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ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 وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ <سيح> وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ enfin <سيح> وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ قَد نَّرَأَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا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 وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا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 قَد نرَت قلبا وجهك في السماوات فلن ولينك قبلة ترضاه فوَلِ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوهَكُمْ شَطْرَ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 ولَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ ولَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبَلَتَكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ آتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا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 ولَئِنْ أَتَيْتَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوْ قِبَلَتَكَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوْ قِبَلَتَكَ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 وَل إِنْ تَيتَ الذي نَ بِكُلِّ آيَة مَا تَبِع قِبَلََك وَم أَنْ تَبتَابِع قِبَلََهُم وَمَا بَعْضُهُم بتَابِعٍ قِبَلَتَ بَعض وَما أَ ثَبَتَ تَابِعٌ قِبْلَتُهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ بعض بَعْضٍ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بعض. انثبت تابعا قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وما انثبت تابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وما ثَبَتَ تَابِعٌ قِبْلَتُهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَمَا ثَبَتَ تَابِعٌ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَمَنْ انْتَبَ تَابِعٌ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وما انثبت تابعا قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وما انثبت تابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلت بعض ثَبَتَ تَابِعٌ قِبْلَتُهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَمَنْ انْتَبَ تَابِعٌ قِبْلَتُهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وما أن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 وبعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين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 ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن اتبعت أهواءهم من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 بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٌ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ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 بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم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 وَبَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.الذين الكتاب يعرفون الكتاب الذيينَ آتناهُ الكتاب يَعرفونَهُ كما يعرفونَ أَبنأَهم الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الذيينَ الكتاب يَععرفونهُ كماما يعرفونَ أَبنأَهُ الكتاب يعرفون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.الذين آتيناهم الكتاب الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.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 وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من قَادِمًا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ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 وَإِنَّ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ لَا أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ آوُتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبْعَوْا قِبَلَتَكَ وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاء من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها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 وَمَا كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ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 قد نرَت قلبا وجهك في السماء، فلن ولينك قبلة ترضاه، فوَلِ وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوْجُوهَكُمْ شَطْرَ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 وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّا هُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ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 وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بناس لراو ف الرحيم قد نرأت قلب وجهك في السماوات فلنولينك قبلة ترضها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 اتى ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم سيقول السفهاء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 الناس لراؤوف الرحيم قد نراك تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب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 وَبَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَنَّهِ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 ونقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لراوف رحيم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 وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كنت عليها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ Vama كان Allahu liyudiyâ imanekum. Inna Allah bin nasil rauf al-Rahim. Qad nerrat qalb vajhek fi al-şemâa.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 و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لراو ف الرحيم قد نرأت قلب وجهك في السماوات فلن ولينك قبلة ترضها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 وَبَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ